يهم ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبيد وأقارين منهم لما يلحق بهم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 تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الحكوم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 وَبِتَغْنُ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَإِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ الله خير من الله و من التجارة والله خير الراضيين